قال من قلبه معذب بالحوان والحوان صبح حكما لحدا البلد يبقى مصيره بالممات في الخدير ريتنا افضل وبات والحواء صفحك مع بالماما. ما واستلمت الحكم من ند البيعات. إصغر في خاديره لانا اللي واه قلبه ما له دواء البدن مريد ام وسبا قلبه في الحوا والحواله صبحنا له جوال البدن سالون كيف بان في الخدير قلبه والحوا لا ما لك دوام البدنيبك بعد ما